وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إِسْمُهُ يَحِيًّا لَمْ نَجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٍ وَكَانَتْ مَرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا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 119. فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 110. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا 111. وحنانا من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 قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 127. قال كذا فَقَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْ فَنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني نذرت لرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملهم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مراسا وما كانت أمك بغيا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 وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ تَمُرُّونَ مَا كَانَ من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 وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 الشيطان كان للرحمن عصيا يا امنت اني اخافا يمسك عذاب من فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم الا لم تنتهي له كواهجرني مليا قال السلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الله ان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 كان مخلصا وكان رسولا نبييا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا الالهه من رحمتنا اخاه هارون نبييا واذكر في الكتاب اسماعيل 118. كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 110. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا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 114. فما تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 115. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا 119. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا 110. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما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 118. من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة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 من نجّ الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تكلّ عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاموا وأحسن نديا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 فسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُونَ مَكَانُهُ وَالضَّعْفُ جُمْدَةٌ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذينَ اتَّدَوُوا دَهَاءً وَالباقِيَاتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخِيْرُ مَرْدَى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 من الشفاعات إلا من اتخذ عنده الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. 124. أن دعوا للرحمن ولدا 125. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 126. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما هدا